أ م اماما أ م أماما ا جنود الفداء اعد الشباب ليوم ا ل ن د ا أ ع ي د اعيد اعيد الى الحق س ل ق ا ن ه و د ب معاقبه للعداء شباب لهم النداء اعيد اعيد اعيد الى الحق سلطانه ودفت معاقل جند العداء ح ل جنود لنا غايه إ ل ى الله ضمن لنشر ا ل غ د ى و أ ن ا على الحق نمشي به جنودا لقدوتنا ا ل م س ت د ى فنحن جنود لنا غ ا ي ة إ ل ى الله قمنا لنشر الهدى وان على الحق نمشي مني جنودا لقدوتنا ا المهتدى ا ع د ا ل شبابا ليوم ا ل ن د ى إ ل ى الحق سلطانه وجئت معاقل جند العداء أ اماما م ج ن و ب الفداء اعد الشباب ليمون النداء اعيد اعيد الى الحق سلطانه وجئت معاقل جند ا ل ع د ا ف ي السماء إ ن ن ا أ ق د ن ا الخناصير أ ن نرفعك سنمشي إ ل ى الكفر في أ ر ض ه ن د ك الضلال لكي نمنعك فيادينا رب السماء اننا عقدنا الخناصر أ ن نرفعك سنمشي إ ل ى الكفر في أ ر ض ه ن د ك الضلال لكي نمنعك اماما أ م أماما ا جنود الكتاب أ ع د الشباب ليوم النداء و د ك ه الهدى ق ا أماما أماما أماما جنود الفداء أعد شركه دعويه ا د غير ا ب ح ي ه ذات إلى الحق ل م له و ن اجتماعي ل د نذيق العدو ولضى باسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال الشيوف في وطن القنا شركه الهدى ف شركه دعويه غير ربحيه ذ ا أ مضمون ا ل ج ت م ا ع ه ودبك ما قله جند للعداء إ ل ى النصر،, النصر النصر النصر حول اللواء أ ج م ع و ا قلوب الشباب ليوم الفداء الحق إلى, أماماً أماماً أماماً أعيدوا أعيدوا أعيدوا أعيدوا الى الحق سلطانه ودكت معاقل جند العداء اماما جنود الفداء اعد الشباب ا ليوم النداء اعيد اعيد الى الحق سلطانه ودكت معاقل جند العداء م ا م ج ن و د س و ع د ا ل ش ب ا ب ل ي و م ا ل ن د ا ء أ ع د و ا أ ي د و ا أعيدوا إ ل ى ا ل ح س ل ق م ي ه ودهد